بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له ذافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم, في يوم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 كَلَّا نَظَانَ نَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَهَا نُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وإذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا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 وصلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّ خَلَقْنَاهُمْ مِّن مَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرٌ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 وعشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون